إلى عندك في وقت ولإلى رك تعبان ماليش ال ال مرة أخرى هل أنت موافق لأحاول رك أو إنك تعبان لا ما تعبان ليه ده إحنا ما... ما أنا داخل لسه من نص ساعة تعب ده بعد 16 عشر ساعة ولا حاجة وانا نطلع بعد نص ساعة كلام شكرا لك يا أسمع أنا نحضر شوية فرنسية ك ك ما ما أنا ما الممتتحة تتكلم الإنجليزية ولو قليلا معلش أحبي تنسكلك يا شيخ حازم هل تؤمن بأن الطبيعة لا حالة يعني ب... ب... ب... سأستخدم كلمتك هل تؤمن بأن الله خلق طبيعة وفي طبيعة وضع فيها قوانين وهذه القوانين لتسير الطبيعة مثلا الله خلق البحار وخلق الشمس الشمس بحرارتها تبخر المياه والمي... والبخار يطلع إلى السماء وفي السماء هناك تفاعلات وتسقط المطر هل تؤمن بهذه الأشياء هل تؤمن لطبيعة حالة الله عز وجل خلق كل شيء بسبب وجعل كل شيء على معير الأسباب ده أمر معروف اصلا النار تحرك لأن الله عز وجل خلقها لتحرق وجعل فيها صفة الإحراك وده سبب موجود لإحداث الإحراك طبعا ما فيش حد يختلف في كده شكراً خلق كل ما في الطبيعة وجعل في كل خلق من خلقه ظروف ومواصفات وغيرها وهي تتفاعل وفق هذه الظروف والمواصفات بقدر الله سبحانه وتعالى شكرا لك أنت تؤمن بأن في الطبيعة حالة وهذه الحالة أنت تؤمن بها بأنها الله وكان سببية شكرا لك هل تؤمن عن الإنسان بعقله؟ يا أستاذ, استاذ أستاذ أنت طالع تناقشني وأنت بالعقلية دي أنك طلعت تهبد أنت بتقول حاجات أنا ما قلتاش أصلا إهدى كده بس شوية ده مش طريقة كلام تؤمن بأن م -م. الله خلق الأشياء وأن الأشياء من الله إيه من الله انت عايز تقول حاجات ما قلتهاش أصلاً؟ لا لا يا أخي قلت له سؤال تاعي هل تؤمن في حالة أن الله خلقها ووضع فيها قوانين وهذه القوانين هي حالة الطبيعة لأن أنا من الله معناها ال ال بالحرارة المياه تتبخر أمر من الله حالة الحالة أنه الله خلق الحرارة لتبخر المياه هذه حال هذا وقانون طبيعة. هل تؤمن بها؟ سؤال بسيط برك أيوة, أن... ربنا... أيوة طبعا ربنا خلق كل الاشياء خلق فصفات صفات معينه فخلق الجماد جماد والطيور طيور والشجر شكرا. شجر وال... ما على... هذه سؤال فين السؤال السؤال, هذ... فين السؤال؟, إيه السؤال هل ما راني تحاور برك هل تؤمن ان الانسان بعقله يستطيع ان يفهم قوانين الله في الطبيعه مثلا هل تؤمن لا, طبعًا لا يستطيع وحده لا يستطيع أن يفهم جزء يفهم بعض يفهم احيانا ويخطئ فيصوبه انسان آخر مثله له نفس العقل فإنما يفهم بالمعنى اللي أنت تقصده إنه قادر وحده على الفهم الصحيح لكل الظواهر لا طبعا مستحيل لا، إذا كان لا هو نفسه لم أقل،, لم أقل هذا الشيء قلت لك هل الإنسان بمجمعه بالتراكم بالتراكم يستطيع أن يفهم هذه الأشياء يصيب ويخطئ ويصح وهذا آخر ألم أقول أنا ماسلين وحديس أفهم كل قوامي طبيعة يفهم بعض إنما يفهم كل لا ده, المن... ده المنظور اللي احنا شفناه إنه شكرا. إلى الآن مع كل التقدم والتراكمية الفكرية لم يكتشف البشر كل شيء في الظواهر بل هم على العكس كلما تراكمت الأفكار ثابت خطأهم في أفكار ماضية فصحح شكرا هذا بالتراكم يثبت على الإنسان أنه أخطأ في الماضي ويصحح عالك موافق طبعا. طبعا شكرا لك شكرا لك سيدة دي أنت, أنت تؤمن الله خلق الأشياء وتؤمن الإنسان قادر أن يخلق منظومة فكرية بفهمه الصحيح أو الخاطئ الصحيح أو الخاطئ لنظام في الطبيعة وها مش قادر على انه يخلق هو ربنا عز وجل لا لا لا فرق. يفهم فرق. يفهم فرق. لا يخلق فرق. يفهم ما داش ان في ناس فهمت فصنعت مثلا هيروين ومخدرات وفكرت ان هي كده هت... هتقدم شيء للبشري سواء بقى فيهم اللي بيستهبل ويظن انه ممكن يفيد البشريه بالمخدرات او اللي فيهم عارف انه بيضر بس بيفيد نفسه فعاد ما هو ده برضو جزء من, ال... من الانتاج البشري المخدرات والأسلحة الفتاكة والجراسيم اللي بتشرف عليها مختبرات ما ده كله من جهد البشر إيه المشكلة؟ فإنت ليس بالضرورة لكل الجهد البشري جهد منافع لا ده فيها جزء بشري ضار جدا كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون فزي ما في جهد بشري في تقدم حضاري مفيد للبشرية واختراع علاجات للأمراض كان في جهد باشر برضو لتدمير البشر و و و وضرارهم على على كل المستويات. شكرا لك هذا هو س... هذا الجواب الذي كنت أريد أن أسمعه. الإنسان بفهمه. يو... يو... السؤال بقى نحن عايزين نستفيد عشان أنا استفيد من سؤالك برضو. ايه معلش دك جيوا أنا أحاول أكتر سامبلة وآخرة دك فهمنا أر أرى أنا وأنت موافقين الإنسان يصيب ويخطئ تسامبلهما. الإنسان في طبيعته عندما يصيب يبني منظومة. اقتصادية اجتماعية ثقافية ثقافية أو سياسية على ما فهمه للطبيعة مثلا اكتشف دواء فذي هذا كدواء يتجمعون عليه لبشي ديره في المجتمع وفجأة اكتشف انه خاطئ الانسان بعقله يقول هذا خاطئ سنغيره معناته تعوب بان التغيير الاشياء هو اساس التقدم في الحياة وكافر المجتمع. الإنسان بعقله استطاع ان يفكر نموذج اقتصادي، نموذج نموذيجيات سياسية تؤدي إلى السببية وهي السببية التي تجمع الإنسان بالتكافل في المجتمع مثلا الدين، الدين الذي أساسه هي الغيبية والترانسوندونطالية، ما باش كيف يقولها بالعربية هذا هو النموذج واش معناته في الدين الإسلامي يقول لك اعمل وكأنك طار الله إن لم طار فهو يراك إذا لا تقتل لا تسرق لا تخدع لا تفعل أي شيء لأن الله يراك إذا إذا فعلت هذه الأشياء سي سي سي يعمل يديرفك ووش حد الثاني هو الفكر المبني على العواطف الإنسان باركز لماذا الطفل يعطى لأمه ولا يعطى للرجل للرجل يربيه من الأفضل أن يعطى لأمه ولا يعطى للرجل لأن النموذج العاطفي الإنسان توصل بعلمه يفهم أن شيء المرأة عندما تلد مثلا الشيء الذي يصرع في جسمها أنها تو ت ت هي تفرز هرمونات هي والسيروتونين التي ت ت تبلش كيف تقود للمرأة أن تحب طفلها، أنت تقولي نعم من الأفضاء أن يكون الطفل إذا بالممكن إلى طفله العلم وصل إلى هذه الأشياء. وفي نظرية ديكادنس (political decadence) المشكلة الموجودة بين النظام الفكري العلمي والنظام الفكري الديني أن النظام العلمي العلمي يتقبل أن الإنسان في خطأ وأن تصحيح الخطأ شيء أساسي. لنُهور بالمجتمع، وهي يستطيع أن يغير في أي حالة نظامه الفكري، وهذا أيضاً ستوافقني، لأنه باركزوم ستوافق. طيب أستاذ أستاذنا حاول حاول تختصر. عطيني. من تب ال اللي عايز يقدم فكرة أو يقدم سؤال أو حتى يجيب على سؤال في عشر دقائق يبقى مش عارف يعبر اختصر. يا أخي لا يستطيع ب... أن ب... هذه أخ... هي النظام ما الديكادنس لا. بوليتيكال ديكادنس هي وهو... بالعكس أنت بالعكس انت لو البوليتيكال دي فهمها كويس تقدر توصغها في مفهوم قليل في الوقت محتاج الوقت ده كله للشر يا بوليتيكال ديكادنس مصيره هو منبع البوليتيكال ديكادنس هو رفض الإنسان للتغيير مفاهيمي هو طيب انت رافض يال. سواني بقى سواني بقى انت رافض وانا رافض انا كمان تفضل نحل المشكلة دي ازاي عشان اثبت لك خطأ اللي انت هتحكيه تفضل طيب انت رافض انك تغير مبادئ معينة فكرية وانا كمان رافض لا والتالت رافض والشيعي رافض والشيعي رافض تفضل هنتعامل ازاي عشان لا كده بنقول ان, ك... ان احنا كمخلوقات لنا رب خالق اذا اختلفنا عشان اهوأنا وافكارنا ومصالحنا مختلفة بنلجأ إليه يحدد لنا الأحكام القطعية في الدين لا يا أخي رك غلط رك خاطئ لأن الإنسان لا, لا, لا يرفض التغيير الدين هو يرفض التغيير نعطيك مثال في الدولة العباسية في مين اللي قال الدين بس بيرفض التغيير مين اللي قال الدين بيرفض التغيير الدين هو الدين قال لك ما تمسكش تليفون ويفضل يقرأ في المصحف اللي معك بس ما تعمق ما تقراش في نسخة مع مبوعة حديثا لا لا لا لا ما, هذه هذه لا ما تعطينيش هذه الأمثلة لهذه الأمثلة ليست صحيحة لا لا ليست صحيحة ليست صحيحة ليست صحيحة اللي ليست صحيحة استنى بس المثال المثال الذي أعطيته ليس صحيح لا يوجد لا يوجد لا دين لا علم يقول لك لا تمسك بالهاتف الدين قال لك مثلا في الدولة العباسية في الدين الإسلام هو هناك وضع أمر من الله واضح في الآفاق فلا ينظرون في الآفاق فلا ينظرون والدولة مفيش العباسية ما لا لمودي لا مسلمان يا الآية في في فلا ينظرون صلوات الرحمن طب كمل كم. كمل كمل في الدولة العباسية حرموا التنجيم فسبب لذلك خليني كمل ما انت بتقول اصلا مغلطات حتى ما كلفتش نفسك تقرأ قبل ما تعملها ما حرموش الاهتداء بالنجوم ولا دراسة النجوم من باب الاستفادة بالـ بالـ بالامور الحسية الدنيوية من تحديد الطريق لان اصلا ربنا امر به وعلامات ما ده مأمور به لكن هم استفادوا بيها في, في الدعاء مغيبات ده باطلة اصلا حتى في الدنيا مش بس في الدين لا لا نوصل إلى نتيجة إلى إلا حبستني في أي فكرة أكيد. الدولة العباسية حرمت ذلك فأدى إلى تخلف في المجتمع الإسلامي لكن بوصول علماء مسلمين قالوا هذا خطأ يجب علينا يكون دراسة طبعا. النجوم من ستواف... الذي قال, قال أنه أدى تخلف الدولة العباسية تقدمت والدولة العباسية كان من ضمن الرعاية بتوعها دول الشمال الإفريقي ومن ضمن الرعاية بتوعها دول الأندلس في البداية فين بقى التخلف في أمن كده فين التخلف أصلاً وكان في علماء في الجبر والإحصى وعلماء في الطب وعلماء في غيره يبقى أنت جاي تقول معلومات غلط أصلاً ما كلفتش نفسك تقراها ما, تما... ما أنت بتقول كلامه غلطات أصلاً ده ما حصلش اللي أنت بتقول إن في تخلف بالعكس كان يا فيه, فيه تخلص خبار نفسه لا لأن نتيجة هنا أن النظرة هي في أمريكا وليست في المستمعات الإسلامية يا أخي لا تغير أي صارت في الدين أنا لا, لا, لا أجي إلى هنا للأطانا في دينك أنا عارف أنك ملحد ماشي بس أنا بكلمك حتى بمنظورك خلي عندك إنصاف إن ما تجيب معلومة تبقى آريها حتى مش تجيب كلام بمسأله أولك ما حصلش أصلا الكلام ده يا أخي أشك فوا كل مرة حرم بعد المعلماء المسلمين نظروا فيه وقالوا لا فيه صحة ويجب دراسة هذه الأشياء سبب تقدم في الدولة الإسلامية المشكل في, في الدين بأصله هذا الصراع الثقافي لأن الإسلام بي... الدين بأسه بي... بي... بي... بي... بي... يرفض التغيير لأن طن في العقيدة الدينية الإسلامية حرام امر الله حرام في المنظومة التفكيرية الموجودة هنا في, في, في العصر التطوري ليس المتطور التطوري هو مبني على الغاء الخطأ وإيجاد الحقيقة وفي الدين تغيير الفضل التغيير وفي التغيير هو political decadence عندما ترفض التغيير يسبب من لك ماستن انت عندك في ضوابط لقابل التغيير او رفضه ولا بلا ضوابط يعني انت علمي. عندك يعني انت عندك علميا في قناعتك يا. انت الاخلاقية خليني بينكم سين اقولي الاخلاقية في عندك حدود وقيود للسماح بهذه الضوابط والتغيرات ولا اوبند العلم ما يقوله العلم هي هي الضوابط والإيتيكة طيب العلم بيقول إن مراتك لو مشيت مع عشر رجالة حرية شخصية ومفيد مش ضار هتسمح بيه؟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 مكتوب. لا احنا يا. استنى بس ما تقطعناش اما احنا بنيجي نقول عندنا ريفرنس بنرجع له اللي هو امر الله خلق الكون بترفضوه وما جانا اقول لك مراتك وعايزة ودمغها تقول لي ريفرنس بحث علم تب ماهو فيه ريفرنس او انت مكر بالريفرنس وبتجعل الريفرنس قيد عليك في فكرك وفي قانونك وفي دستورك وفي قيمك يبقى هي هي اللي احنا بنقوله وبقى انتو على <تصفيق> على كده متناقضين مع فكرك صبب لا انت بقى يا أخي انت الذي لم تفهم معنى البحث العلمي لا يوجد أي قاعدة علمية متوطولوجية تستطيع أن تتفقد هل المرأة التي تخرج مع عشر رجال هي حرية ام لا؟ هذا السؤال لا تقدرش تجيب عليه العلم العلم, العلم يستطيع أنت لو ده هل ده مدرك ضمن الحرية؟ طبعا مدرك من الحرية حرية الاختيار حرية السكس والانتركورتس عند الستة او الراجل حرية طبعا النقد الوحيد علميا اللي انت ممكن تقوله زي ما بتقول اني ان هيبقى فيه مضرة على المرأة فانا لك تلبس كانت بس الموضوع يتحل لهو يا اخي الحريات الفردية ليست علم العلم لا يتدخل في الحريات الفردية فلا تغير تغي اسمح لي ما اختصر شوي اختصر هو مصمم مش لا. عارف هو عايز ايه عشان كده هيقعد معانا نص ساعة ومش هنعرف اصلا هو عايز ايه ما هي دي المشكله تمام أنا... بان الدين با اساسه قوة الدين هي في الحفاظ والتحفظ وفي النظام التطوري يا اخي لا يستطيع التحفظ ان يلزم نفسه وجوده في منط... في في في في, في, في عاب في مجتمع تطوري الإسلام بحضارته وصل إلى قوة ذروته عندما كان يطبق المودال النظام الروماني الذي كان يطبق عليه الاستعمار الاستعماء والاستعبات ما حصلش والاشتعبات. الكلام ده سواني يا أستاذ نقف البص الم... أولا الكلام ده ما حصلش اصلا وانت حتى سيبك من أنك تحتار معاك لك بأنك تبحث المسألة جيدا قبل أن تتكلم فيها انت ما احترمتش عقول الناس اللي جاي تفرض لهم أفكار ظنك أن هم مش دارسين أو مش مراجعين ما حصلش الكلام ده طول عمر الأمة الإسلامية حتى في الوقت اللي كان فقا قصور في الالتزام بالدين كان كسور اخلاقه في التطبيقات ما كانش كسور عقدي في الارتكان الى الكفار والمشركين زي انت ما جاي تزعم انهم ما خدوا الغز الغزو ايه؟ الغزو الغزو الذي تسمونه فتوحات دقيقة دقيقة فقط مستن يعني بني فكرتائك في مداخلة واحدة واعطيه الاشكالية ويجاوبك ان شاء الله لا سؤال آخر لأن في والله في حقيقة حقيقة ما ما مفهمناش... للحاجة اللي رك حب سؤال هل الـ الـ الـ الـ يؤدي إلى التطور أو هذا هو سؤال تاني. واعطيت الأمثلة بأن التحفظ التحفظ لا يستطيع أن يعيش في مجتمع تطوري وهذا السؤال تاني هل التحفظ في دين الإسلامي كالتحفظ بمعلم الدين الإسلام سيتطور المجتمع الإسلامي هذا هو طيب الإجابة بسيطة ان التحفظ في الإسلام له حد والتطور في الإسلام له حد بمعنى ان قدنا كل من حيث المجمل موجود في الإسلام تحفظ وهو تمسك بالـ بالـ بالأشياء القطعية التي فيها نصوص قطعيه وفي في الإسلام أمر بالاجتهاد فأمرين في تطبيق القطعي بوسائل العلم المختلفة ده موجود في برضو اجتهاد وإن كان قطعيا الاجتهاد هنا في موافقة النص وفق النظام الحديث اللي هينشر الحق ده اكتر يعني زمان كنت تحفظ القرآن على شيخي دلوقتي على شريط مسجل او على اوديو من اي نت تمام الامر الاخر الامور المسكوت عنها في الشريعة امر الشرع بالاجتهاد فيها فنعمل بقى احنا اطفال انابيب نعمل احنا نقل اعضاء نعمل احنا زراعة.. أشياء نعمل الكلام ده كلنا ما فيش فيها اي مشكلة نعمل هندسة وراثية في النباتات وما فيش فيها اصلا اي مشكلة انما انتو مشكلتكم كلها ان انا لازم العب في حد الزنا وحد الخام انتو مشكلتكم كلها مع دي مع ان ما باجي اقولك ان فيه ريفرنس شريعة ترفضه وانت بتكر بريفرنس قانون او دستور أو, او ورقة بحث علمية او غير لم تكلم على الزينة يا أخي أنت اللي تكلمت على الزينة أنا ما ضرب النساء لأن أنا ضرب لا, لا لا لا تدا ماستن فوتو الكلمة محمد دقيقة دقيقة سؤال أخي ماستن الكلمة معليش معليش ماستن فوتو الكلمة لا عدنا نقول لك إذا كان باقي هنا الشيخ حازم شكرا هي بال تفضل أوكي مسال الخير للناس كل مرحبا شيخ حازم شوف شيء حزم أنا عندي عليك ثلاثة استشكالات وعندي واحد الزوج ولا ثلاث أسئلة يعني إلى تشوف إنه الوقت يكفي الأمور هذه وإلا راح نكتفي بسؤال واحد وفقط لك الخيار. جو إن شاء الله صدق. صح الاستشكال لول ما راح نقولهم على الترتيب يعني حك هكمل حافظ اطعي على ال. قتل المرتد، ولا. قتل المرتد قلت انه موجود في القرآن واستدليت عليه بالآية على تع... صورة الأحزاب. <تصفيق> استدليت عليه الآية صورة الأحزاب اللي تقول لا ينتهي المنافقون. الآية هذه يا شيخ حازم لا تدل إطلاقا على المرتد إذا ضبطنا المع التعريفات. المرتد هو من أسلم ثم كفر، هذا هو المرتد، المنافق هو من أبطن الكفر وأظهر الإيمان، ليس م... لم يسلم اصلا المرجف هو من نقل اخبارا من شأنها حط المعنويات العسكرية للمسلمين، مثلا قال قد أتاكم المشركون فيما ليس لكم به قبر ولا طاقة، مقدمتكم كسرت، ميمانتكم رجعت، هذا من نوع من الإرجاء، لا طاقة لنا مثلا ب... ب... بقريش، هذا نوع من الإرجاف طيب و... ركز أبيل... معايا كده معليش حالي اللي... نكمل معلش. اللي... معليش, ما... معليش نكمل لان ما انت كده كده هتبني ما رحش نستفيد مازال مازالني جاء كلام... نعرف كلامك صح لغويا لو الآية وردت بلافظ و الوا دي تفدي المغيرة ده غير ده يعني ده كي اسم يا عمني مازال من... ما بنيتش استاذ حازم مازال ما بنيتش مازالني ليه حد الآن قاعد نعطيك في التألف لغويا الكلمات هذه وشي تقول في القرآن دونك عنا تكلمت على ثلاث أصناف اللي هما المنافقين من أبطل الكفر وأظهر الإيمان المرجفون والذين هم بلغتنا الحالية حط المعنويات والإرجاف يأتي من المؤمن ويأتي من الكافر ويأتي من المنافق ويأتي من المرتدي كلهم موضع للإرجاف والنقطة الثالثة الذين في قلوبهم مرض كي إحنا الأسباب النزول نلجو أن أسباب النزول تقرنها بواحد الأمور واللي وردت في صورة الأحزاب لا تتعلق وليس فيها أصلا حد الردة فسؤالي لك من أين اعتبرت هذه الآية دلنا على حد الردة فضل. طيب اولا اللي انت قلته ده لو كانت الآية وردت بصيغة لأن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون ما قلتش كده لكن كون الواو تأتي بعد يعني تأتي ما بين الالفاظ الثلاثه او الاوصاف الثلاثه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون وتاتي بلفظ الواو معناها المغيرة معناها ان كل قسم من الثلاثه مستحق للقتل السؤال ال ال النص ده هيفهم وحده في صياق اقامه حد الردة الإجابة لا لان اللي في قلبه مرض قد تشمل الشخص المنافق نفاق اصغر اذا حدثك كذا بأوعد أخلف تشمل المرائي أن في مرض تشمل من يحب الدنيا حبا زائدا وكل الأصناف الثلاثة دول مش كفار إذن الآية هنا هتحتاج إلى تفسير من غيرها وعشان كده بنقول أن السنة مفصلة لما أجمل في القرآن فإذا ورد هذا القتل اللي هي أخذ وقتلوا تقتيلا وهؤلاء اسما تحت مسمى الإسلام ولم يفعل أحد منهم هنا على سبيل المثال في الآية نفسها القتل أو الزنا المحصن يبقى يبقى القسم الثالث وهو دخوله تحت القسم الثالث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يحل دا من مسلم المسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الذاني والنفس بالنفس والتارك للديني المفارق للجماعة هذا الترك مبين انت بتقول النفاق نفاق قلبي وعشان كده ربنا قال نغري أنك بهم هذا الإغراء سيظهر ما في قلوبهم من كفر كما قال الله عز وجل في الايه في ال في الجرافيك ديزاين ان الذين يرجعون على ادبارهم فسموهم مرتدين وليسوا منافقين ليه لان النفاق ظهر على جوارحهم بصوره الردة في قول الله عز وجل ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. تمام فانت لو مؤمن بالكتاب والسنه والاشكاليه عندك في الكتاب والسنه فكده كده السنه حجه حتى إذا لم تستفد من الايه انها حكم قطعي على حد الردة فهي إلى جانب الأحاديث حقك قطعي. لا أنا ما تكلمتش على السنة الأخ حازم أنا تكلمت لأن إنسان نحب الدقة أنت في كي كان يتكلم الأخ علي قلت أنه يوجد حد الردة في القرآن واستشهدت بهذا أنا قلت لك في الآية الموجودة في صورة الأحزاب لا يفهم منها أنها تتكلم عن حد الردة تحدثت عن ثلاث أصناف ليس فيهم المرتد لا سألتك ما كيف ما, ما ليش أنا, أنا جاوبتك وقلت لك فيوم في المرتد لا لأن المنافق إذا أغري بهم يعني ظهر نفاقه انتقل من حيز النفاق الباطن إلى حيز النفاق الظاهر يعني نفاق ظاهر بينكم سين يعني كفر ورد لا لا لا لأن عبد الله بن أبي بن سلون كان نفاقه بينا ظاهرا لا بينا ظاهرا ليس بالأدلة يحلفون بالله ما قالوا يعني كان الرسول بيستتب فيتوب لا إذا كان لي ليس بينا وليس ظاهرا فعمر بن الخطاب وغيره وأبو بكر وعبد الله بن سهيل بن عمر يعلمون الغيب فهم بما أنهم علموا أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين وعلمناه نحن اليوم فهذا يقتضي استتاره فنحن لا نعلم الغيب ولا نحكم فعلا. على ما في قلوب الناس بدليل الحديثة أسامة هل لا شققت عن قلبه؟ الاستشكالي مهوش في النقطة هذي يا حازم لا لا استنى الاستشكالي... عشان ما, ما نعديش فرضه. بس دي احنا ما قلناش مش منافقين بنقول ان النفاق هنا لم يأخذ وصف الكفر الظاهر الكفر الظاهر اللي هو المجاهرة به ما عملوش المنافقين اذا عملوا كفر بيعملو وما حد من المسلمين يشهد بيحلفوا انهم ما عملوش وحتى لما بيثبت بيقول انه تاب وصلت فده اللي بنقوله الفرق بين المنافق وبين الكافر في إجراء الأحكام أحسنت وعليه فهي لا فهنا لا يعتبر المرتد الظاهر الذي أقيمت عليه الحجة حتى نقول هذا مرتد هذا منافق والمنافق غير المرتد ما احنا الآية هنا بتقول إنه لنغري النكبهم إن هذا تحديد هذا الإغراء هيحصل منه إظهار ما في قلوبهم من فكر زي مسألة الموالاه الكفار من صفات المنافقين ت بالمواله وكشفت لو, لو كشفنا اللي بيوالي الكفار هنقول عليه منافق لا كده بقى مرتاد لان نفاقه ظهر يا أخ حازم خليني نقاشنا يكون منهجي لو كشفت لم تقل من حكم إلى حكم ومن حال إلى حال فقولنا لو اسلم ابو جهل لكان صحابيا ولو نافق عمر أو اشرك ارتد عمر لا مات كما مات الرجال ابن عنوف لو هذه افتراضات والافتراضات لا معنى لها في الواقع الآن الآية تتحدث عن ثلاث عناصر المرجف والمنافق والذي في قلبه مرض. عندما نذهب إلى المفسرين المنافق بين والمرجف الذي كما عرفناه الذي يريد أو ينقل ما ما يفت في عضود المسلمين النقطة الثالثة الذين في قلوبهم مرض هناك أغلبية ليس اجماع ولكن أغلبية قالوا هم الزنات والذين في قلوبهم حب الزنا وعليه فالآية أنا أقول أن الآية لا تحتمل حكم المرتد أما قتلوا تقتل فهذا من باب التهديد هو آية ومن يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهذا لا يعني أن الله سوف يبيد البشر ويأتي بخلق جديد فهذا من باب التهديد والتهديد زاجر بذاته وليس بوقوعه فسوف يأتي, فسو ياتي مش فساد. فيأتي بص انا أنا أنا معرفش خلفيتك الفكرية إيه فأنت إذا متفق اصلا من القرآن والسنة حجة وعايز تناقش مسألة زي دي مفصلة نناقشها بعدين إذا مش هيبقوا وقت إن إحنا نجيب نقلات العلماء والتفاسير طالما أنت بتدعي إنك ملزم بيها هنفتح ونشوف تفسيرات السلف ومدلولاتهم واتفاقهم أو اختلافهم وزي ما قلت إذا ما قدرتش أثبت إن المسألة محل إجماع يبقى هأقول معاك إن المسألة محل خلاف يا شغلك إن تختلف معاها مفيش مشكلة وصلت. وصلت. وصلت وصلت في الحقيقة هذا كان رأيي في البداية أن التفصيل في هذا المسائل يكون من بعد معاشيخ حازم وصلت هذا الاستشكال الأول ان الآية بذاتها وليس برواحقها يعني سنة وقياسا وإجماعا وغيرها الآية بذاتها لا يوجد فيها منتد النقطة الثانية الاستشكال الثاني عفوا أخي الكريم عفوا أخي الكريم ممكن تمشون الدور بعدين نرجع لا ما زالني في دوري ما زال ما كملتش دوري المهم النقطة الثانية على عجل كدخلت لقيت قلت أنه نحن في شرعنا الضرائب حرام ونكتفي بالزكاة إذا كان فهمي هذا هو الظاهر صحيح فقل لي أنه صحيح إذا كان خاطئ فسوه بي فضل أيوة, الحزم. أيوة طبعا أما المكوس اللي أنت ممكن تستدل بأنه في خلفاء فرضوها فدكت كلف سلطني مش ضرائب بالمعنى الحديث لا عليك أيوة طبعاً. وعليه حسب نظرتك إذا كانت الزكاة التي هي نصف العشر هي المدخول للدولة فكيف سنبني اقتصادات وما هي مداخيل الدولة الموعودة وفق الشرع كذا كده كده مداخيل الدولة انت عندك صروات اصلا ربنا حبها للبلدان لولا الحكام الطوارئيس السراق ماشي وانا جاي لك لولا الحكام السراق اصلا فانت كذا كده عندك صروات هي في حد ذاتها الشعوب الاستثمار نفسه في الثروات والاستفادة من الجغرافيا الموجودة بانشاء مصانع وعندك ايدة عامله وعندك مواد خام وعندك بيئة جغرافية مناسبة جدا للزراعة مناسبة جدا للاستثمار في كل مجال افضل من كثير من الدول اللي علشان يصنع او علشان يزرع او كذا بيواجه تحديات من مناخ غير مناسب او من مصاريف كبيرة جدا في الانتاج نتيجة بعد الموقع اللي منه مواد خام او بعد مناطق التسويق انت بتتكلم في بلدان اللي بتزعم منها اسلاميه هي متوسطة اصلا في العالم حتى بسموها الشرق الاوسط هي متوسطة تقدر تودي هنا وتجيب من هنا مقاربة للجميع كجغرافيا وعندها زي ما بقولك الثروات من كل مجال ثروه بشرية هائلة ثروه في المواد الخام من بترول وفحم ومناجم وكل المعادن تقريبا حتى اليورانيوم موجود في كثير من البلدان سواء ال ال ال ال الاسلاميه اسما أو حتى الايه اللي لها توجه اسلامي زي السنغال والنيجر وغيرها من الدول فانت موجود عندك كل الصراط اذا فعلت هذه الصراط وتم استثمارها، العالم كله هيبقى محتاج لك اصلا انت عندك وسائل ضغط على العالم كله اصلا انه هو يبقى محتاجك فانا مش محتاج اصلا الضرائب انت عندك اصلا زكات المعادن والركاز خمس ما يخرج من بطن الارض كانت زكات المال ربع العشر يعني اثنين ونص في المية فزكاه البترول والغاز الطبيعي خمسة وعشرين في المية انت متخيل الرقم خمسة لو اخرجته اولئي التواغيط الحكام بتوع البلدان ما بقي في البلد فقير لو المليارات اللي بتخرج من البترول تم استثمرها في مصانع وفي تشغيل أي عاملة مش هيبقى في فقر اصلا موجود خالص والاسلام نفسه بيأمر بذلك أستاذ حازم صوبني برد. انت تعتبر أن الثورات الثروات هذه المعج المنجمية ولا في مجال المحروقات؟ هل هي من كل الدولة تتصرف فيها أو من كل من وجدت أرضه فوق فوق منبعها أو فوق اصلها ما بحثت شفاجا إذا الله أخدي. أوكي شكرا النقطة الثالثة في مسألة النظام السياسي الآن موضوع شوية مهم في مسألة النظام السياسي احنا نعرف في أنه بأن في أي نظام سياسي مسألة انتقال السلطة والتعيين والعزل والسلطة التنفيذية والقضائية والشريعات وغيرها تكون مضبوطة بنصوص يسير عليها الكل بحيث لا يكون لأحد رأي فيها يعني مثلا قانون الانتخابات في القوانين الحالية الوضعية قانون الانتخابات يمشي عليه الجميع قانون العزل قانون العزل يمشي عليه الجميع هل هناك ما يشبه هذا في النظام الذي تنظرنا له أو خليني يسهلك بس ما نشعبوش لأنه الأمور طبعا موجود, خل... موجود الخليفة يلزم تحملني تحملني خلي نروحه على الأقل في مسألة التعيين رأس السلطة بش ما نكثرش عليك الإشكالات مسأل كيف نعين مثلا هل تسميه الخليفة أو الملك أو ما شاء لك كان تسميه كيف آلية تعيينه هل نتركه كما ترك النبي المسلمين دون تعيين أو نعينه باجتماع مجموعة كما حدث في صقيفة بني ساعدة أو بأن يعهد إليه الخليفة كما فعل مع عمر أو باع الست أصحاب شورى كما فعل أبو بكر الثاني الست شورى لأصحاب عثمان او بولاية العهد كما كان في الدولة الأموية والعباسية ما هي الطريقة المحددة لأننا لا نستطيع أن نعمل بهذه الطرق السته تفضل طيب هو الطريقه المحدده وفق كل ظروف اجتماعيه موجودة وفق كل ظروف دينية موجود واحنا في النهايه كمسلمين بقى عندنا منطلق بننطلق منه وهو الايمان بالغيب ومن الإيمان بالغيب الايمان بان الله عز وجل يوفق العباد لما يناسبهم اينما تكونوا يولى عليكم فلما كان في الناس ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهم الله عز وجل لأن يكون الرسول هو المسؤول عنه ولما كان فيهم بعض من الصحابة اللي فيهم كما قال الله منكم من يريد الدنيا كان فيهم من هو أقل من الرسول لكنه الأفضل بعد الرسول وهو أبو بكر وهكذا سيدنا عمر لما حصل دخول التابعين وكان فيهم من الدخن قال أحدهم لعمر رضي الله عنه لما كثرت الفتن في عهدك ولم تكثر في عهد عمر؟ قال لأن عمر كان والن على مثلي وأنا وال على مثلك فإنما تكونوا يولى عليكم فانت اذا هتسألني الافضل شرعا نطبق ايه من المنظومات هنطبق اللي كان عليه الرسول والصحابه الرسول والصحابة اللي قال عليكم بسنة وسنه سنة الخلفاء الرشدين او او ذكر منه ابو بكر وعمر على وجه الخصوص اللي هي اما الاستخلاف والاستخلاف هنا كان بشرط رضا الناس دي معلومة برضو مغلوطة بي بي بيظن بعض الناس إنها جواز على الملك العضوض إنه مجرد إنه يعين ابنه أو قريبه أو حد لا سيدنا بكر لما استخلف جمع الصحابة واستشارهم ولما وجد كبار الصحابة اللي هم ما يشبهوا اللجنة العليا اللي كما هو حاصل في التاريخ الحديث في شيء من الاتفاق فاستخلف عمر رضي الله عن ورضاه فده شيء وارد فالمساله أنت بتسأل سؤال واللي موجودين ما بين كفار ومنافقين في الغالب وتظن ان ممكن ربنا يوفقنا لاختيار ابي بكر وعمر قاد لا طبعا ده مش هيحصل فهي المسألة نسبة وتناسب ايمانك قوي ربنا هيوفقك لان تختار الاصلح بشكل الشورة اللي موجودة في الاسلام يستشير الناس ويجميعوا على افضلهم ويوفقهم رب العالمين للاجتماع على افضلهم ويوفقه هو للحكم بينهم بالعدل الله عم لا أه الاخ حازم شوف مع كل احترامتي لك أنا كنت نطرح في الأسئلة كنت أحترمك وأحترم عقلك أنا نلاحظ أنك في السؤال هذا لم تحترمني ولم تحترم عقلي في الجواب هذا ماش دوقة نظرك ليه بقى؟ لأنك قفزت على الواقع الذي نقله لنا التاريخ. فالواقع الذي نقله لنا التاريخ يقول بخلاف الأنصار في ثقيفة بني ساعدة وأنهم لم يتفقوا وقام سعبد بن عبادة وقال, الله وقال والله لا أبيع قراشيا قط كم واحد مات في الاختلاف ده؟ لا لما مش لازم يكون مات المهم الاختلاف سواني حصل سواني يا أستاذنا كم واحد فيه متعور وجاب يا يعني تبعني مش لازم بالاختلاف والقتل الاختلاف لا يعني الحرب حصل الاختلاف إذا تريد الحرب واحد عمره ما بلغوا نص واحد ما بلغوش أصلا نص الرسول الأمة من كرايش تمام وما جيش وما جيش في باله سوانيه س... لا أم شئ أصلا أنت دلوقتي بتستدل من داخل المنظور الإسلام يبقى تلتزم بالمنظور الإسلام شيء وارد إن حد ما بلغوش نص الأمة من كرايش ولا ولا جاء في ذهنه إن استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دلالة على إنه ينيبو في الخلاف فلما الصحابه بلغوه انت عندك دليل انه رفض وفضل رفض اتفضل هاته ما فيش الكلام يا ده يا اخ حازم أحازم. انا اعطيتك مثال ما خليتنيش نسترسل باش نروح نعطيك الفكرة تاعي انت علقت على غلط المثال ست. انت بنيت الفكرة على مثال انت نفسك غلطت في المثال بأن... يبقى خليك عم، تسترسل في لي بقى ما لا لا خليني نسترسل لانه الامر بانتهائه بخاتمتي خليني نوصل خاتمتي اذا المقدمة غلط اللي الناس لم الناس اختلفوا سقيفة بني ساعدة حصل هناك خلاف. بنيها شم لم يبيع ستة أشهر مثلا بغض النظر عما يقوله الشيعة من غلوبين. ما من حصلش الكلام أمور. ده؟ استاذ نسقيفة بني ساعدة ما حصلت أم الصحابة كلهم متفقين على أبو بكر الزمان أرضاه. ما ليش ما ليش فحنا صح. حزم صح. حزم خليه يكمل دقيقة. حزم سمق. خليه يكمله بعده رجع ليش؟ في في خلافة عثمان قام المسلمون على عثمان وقتلوه. مسلمون منافقون ثوار سميهم ما تحب أنا نقول لك أنه سيوفق الله الناس لما هم عليه سوف يقودنا للكوارث عثمان قتل يا قتل لا, لا مش من فضلك لأنك انت لما انت تجيب س... أسمعك أنت بتطرح سؤال كيف نختار الحاكم وجاي دلوقتي لا تقول لا لا لا. لي ده طلعوا قتلوا الحاكم يا الدبدي دي لا لا سؤالي ما هذا سؤالي قلت لي حزم. قلت لي كيف تقول أني لم أحترم عقلك فأنا أسوق لك لماذا لم تحترم عقلي؟ دونك بهذه الطريقة دع الناس لله والله سوف يوجههم قتل عثمان بن عفان وقعت معركة صفين وقعت معركة الجمل وقتل علي بن أبي طالب الانشقاقات عبد الملك بن قتل عبد الله بن الزبير قتل مصعب بن الزبير في العراق وعليه فمثالك الذي تقوله يا أخ حازم لا يمكن ولا يستقيم من ناحية تاريخية أما من الناحية القانونية فالقانون لا يعترف بإيمانات الناس القانون يصوغ قوا... قواعد قانونية آمرة ومكملة ويسير عليها الناس أما أن نترك الناس لما يفعل الله فهذا إدخال اللهوت طيب أرد أرد أولاً اللي انت قلته في مناقضة منطقي انت افترطت ان طالما خرج شوية سفهاء قتلوا خليفة ده دليل على بطلان منهج الخليفة نفسه اللي هو منهج الإسلام ومنهج التبع السنة لا أنا ما قلت ثواني يا أستاذنا ما طمعني هايبل. هايبل هايبل هايبل تاني يا فقد الشيخ حازم العلة العلة اللي بنيت عليها كلامك معي هايبل هي أنه أنه في تلك الفترة الناس ولا طبيعة الناس لا لعبت لا لعبت دورا كبيرا في تحديد نظام الحكم هاي بالاجابة عليك والله استشكالا عليك في ال التي طرحتها باستشكالات منطقية مش منطقيه مانا من من هقول لك ليه هقول لك ليه هو مش منطقيه لان نظام الحكم نفسه فضل موجود يعني فرضيت انك بتقول انه حصل خلافات وانشقاقات الصحابة قتلوا بعض في الجامع الوصفيين يعني انتهت الخلافة الراشدة أو زهب النظام الديمقراطي لا فضل نفس النظام الشريعة والخلافة والحاكمية لا وحكم سقطت لا الشريعة لا لا لا ما سقطتش ما سقطتش هي ملك بني هل تعترف بالحديث؟ هل تعترف بالحديث؟ سواني يا أستاذنا ملك بني خلافة باية استحملني تأمني بالحديث الخلافة بعد ثلاثون سنة انتهت الخلافة حديث الخلافة المراد بالخلافة اللي على منهاج النبوة إنما اللي بعدها تسمى خلافة من باب العموم لا لا قال ثم تكون ملكا عضوضا الملك العضوض ده ما هوش حكم طغوطي ديمقراطي